بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن موضوع الثواب المولوي إنما هو خدمة المولى بتحصيل غرضه بوجودها الواصل إلى العبد وهذه الخدمة أو تحصيل الغرض لا تتعدد بتعدد المقدمات وليس الثواب على المقدمات من نحو الاستقلال وإن كانت كثرة المقدمات دخيله في كثرة الثواب من باب أن أفضل الأعمال أحمزها وبهذا المعنى يصح كلام المشهور القائل بأنه لا عقاب ولا ثواب على الأمر المقدم إلا أن السيد الخوي رحمه الله خالف المشهور في الثواب هو وافق المشهور في موضوع العقاب لا عقاب على مخالفة الأمر الغيري لكنه خالف المشهور في الثواب وقال أنه في الثواب العمل بالأمر, بالأمر الغيري له ثواب قال رحمه الله الشيء كلما كثرت المقدمات كثرت أسباب الثواب فمن اتى بمقدمته وذيها يعني بدل المقدمه استحق ثوابين وبين ومن اتى بالواجب بلا حاجه الى مقدمه استحق ثوابا واحده خب هذا الكلام ما هو دليله ولماذا خالف الصيل الخوئي المشهور يفترض استاذنا رحمه الله دليلين لذلك الدليل الاول الوجدان الوجد... شهاده الوجدان بالفرق في الثواب بين من طوى مقدمات كثيره جدا حتى استطاع ان يصل الى تحصيل الماء للمولى مثلا وبين من كان الماء الى جنبه فاخذه وقدمه للمولى هل نسوي بينهما شخص طوى مقدمات كثيره الى ان حصل للمولى ماء ذهب إلى أين ماء مع بعد الطريق وتعب الذي يصل إليه من بعد الطريق حصل ماء وجب للمولى وهذا الذي كان إلى جنبه ماء ظرف الماء وفيه ماء كان موجودة حينما رأى أن المولى يريد ماء رأساً إشال ما يعنطاه هل نسوي بينهما معقوله ان نسوي بينهما طبعا لا واضح ان ثواب ذاك لا يقاس ثواب هذا هذا وجه يذكره استاذنا لتصحيح كلام السيد القوي وهذا الاستلال غير صحيح يقول أستاذنا أن هذا الاستلال لا ينتهي إلى شيء فإنه لا كلام في أن الثواب يزداد لا أحد قال أن الثواب لا يزداد يقينا الثواب يزداد هذا الأمر الوجداني بالنسبة لنا هم وجداني لا نشك أن الشخصين ليسا سياد هذا الذي يتعب نفسه ويذهب إلى عين ماء ويحصل الماء للمولا وذاك الذي يوجد عنده ظرف ماء ويعطيه للمولا واضح أن ثواب هذا لا يقصب ثواب ذاك لا كلام في أن الثواب يزداد بازدياد المقدمة ولم ينكر المشهور ذلك والمشهور أيضا لم ينكر, لم ينكر ذلك هذا مع البدييات وانما الكلام في انه هل هناك اسباب متعدده للثواب فذو المقدمه سبب للثواب والمقدمه سبب للثواب او لا هناك سبب واحد للثواب وهو ذو المقدمه ولكن اذا صعب تحصيله ازداد ثوابه وهذا الشاهد اللي ت... هذا الشاهد الوجدان يحكم بالفاضي يقينا لكن هذا الشاهد كما يناسب الفرض الأول يناسب الفرض الثاني يناسب الشاهد يناسب الفرض الأول وهو أن يكون لكل مقدمة ثواب كما يدعي زيد الخير رحمه الله كذلك يناسب الفرض الثاني وهو أن ثوابت المقدمه هو الذي زاد وهذا الشهد كما يناسب الفرض الاول يناسب الفرض الثاني والفرض الثاني هو الفرض الصحيح ليس الفرض الاول يقول استاذنا الفرض الثاني هو الصحيح كما هو الحال في أجزاء الواجب الارتباطي ماذا تقولون في أجزاء الواجب الارتباطي أليس كلما كثرت أجزاء الواجب كثرت الثواب؟ خب يخين كلما كثرت أجزاء الواجب كثرت الثواب وإلا فماذا ماذا ماذا تقول في أجزاء الواجب الارتباطي الواحد الذي لا كلام في أنه ليس إلا سببا واحدا لثواب واحد يختلف حجمه لختلاف مقدار الأجزاء السبب واحد وهو هذا الواجب الاعتباط والثواب واحد لا يختلف الثواب عن ثواب لكن خب ذاك ثوابه أكبر ذلك الذي مشتمل على الأرجاء ثوابه أكبر وهذا لا يعني أن الجزء كل جزء صار سببا مستقلا للثواب هذا ليس عن ذلك خب هذا لو أريد التمسك بالوجدان الآن نغير طريقة الاستدلال لا نجعل الدليل التمسك بالوجدان والوجدان لا احد انكره لكن هذا كما قلنا ليس دليلا على ان, أن لكل مقدمات فواب مستقل ولكن نتمسك بالبرهان نقول لدينا برهان على ذلك استدعنا عن مجرد الوجدان الذي يمكن تفسيره بتفسيرين لدينا برهان والبرهان ما يلي نقول الثواب المولوي يكون بملاك تعظيم المولى والاتيان بالمقدمه بغصن التوصل الى بالمقدمه تعظيم للمولى والاتيان بالمقدم ثعبان آخر التعظيم يعني هناك تعظيمان بلا إشكال ليس هناك تعظيم واحد الاتيان بالمقدم بهدف التبصل إلى ذي المقدمة تعظيم والاتيان بالمقدم تعظيم آخر وكل تعظيم له توابع فهذا برهان بعد ليس وجدانا حتى تقول أن الوجدان يمكن تفسيره بتفسيرين هذا برهان والجواب أن هذين الفردين وإن كانا فردين من التعظيم صح هذا فردان من التعظيم لكن الثواب المولوي الذي يدركه العقل لا يكون بتكثر التعظيمات أو لا يتكثر بتكثر التعظيمات بل يتكثر بتكثر موضوعات الثواب الانفعالي لما وضحنا قبلا من أن العقل ينظر إلى الإثابات الطبيعية الانفعالية ويقول في باب المولويه العقل يقول في باب المولويه انها صدرت من اهلها ووقعت في محلها من دون ان يضيف العقل اثابات جديده والا لو فرضنا ان العقل يضيف اثابات جديده لناخذنا بالواجب الارتباطي تكثر الثواب في الواجب الارتباطي هم موجود كما قلنا الواجب الارتباطي كلما كثر كثرت اجزاؤه كبرت كبر الثواب بلا شك فإن الاتيان بكل جزء تعظيم خب هذا كما أن الوجدان نقطناه بمسألة الواجب الارتباطي. الوجدان كما أن الوجدان نقضنا بمسألة الواجب الارتباطي. البرهان هم ننقضه بمسألة واجب الواجب الارتباطي. وإلا لقضنا بالواجب الارتباطي. فإن الاتيان بكل جزئين تعظيم فيتعدد التعظيم بتعدد الأجزاء مع أنه لا إشكال في أن الجزء ليس موضوعا. لثواب المستقل يقين وهل يمكن أن يفترض أن المقدمة أحسن حالا من الجوز بحيث لو فرض الوضوء مقدمة كان تعظيما ولو صار جزءا لم يكن تعظيما طبعا هذا لا معنى له ويظهر الأثر بينما نقوله من وحدة الثواب ووحدة سببه وإن زاد حجمه بكثرة المقدمات وما يقال من تعدد الثواب وتعدد سببه الأثر هنا يظهر وهذا الأثر إذا دقنا فيه هو هذا لنفسه يكون برهانا لنا على مدعانا يظهر الأثر بينما نقوله من وحدة الثواب ووحدة سببه وإن زاد حجمه يعني حجم الثواب بكثرة المقدمات بكثرة المقدمات وما يقال من تعدد الثواب وتعدد سببه بأنه يظهر الأثر بأنه بناء على ما نقوله يصح أن ندعي ما هو مطابق للوجدات من أن من اتى بمقدمات كثيرة بداعي خدمة شخص ثم أحجم عن إيصالها إلى النتيجة لو أن أحدا قام بمقدمات كثيره اتى بها لكي يخدم الشخص ثم احجم عن الاتيان بهذه المقدمه لان مالي ثم احجم عن ايصالها الى النتيجه لا لاجل العاجز او تلاقي الصعوبات بل لمجرد مجرد حصول البداء وتغير حالته النفسية لم يكن مستحقا للتواب فمن أخذ مالا حتى يوصله إلى شخص إحسانا إليه وطبع مقدمات إلى أن وصل إلى باب دار زيد لكي يوصل المال إليه فبدل له حين وصوله إلى الى أن لا يطرق الباب حينما وصل إلى الباب قال أوهو اسأل المال و المال و هو شن و هو المال المال و منه ليش و هو المال له أن لا يطرق الباب ولا و إليه فرجع إلى بيته أفهل يوجد عاقلون يقول بأن هذا يستحق الثواب من قبل الزيد لأن الاتيان بالمقدمة سبب مستقل على ما يقول سير الخؤون رحمه الله الاتيان بالمقدمة سبب مستقل للثواب هل هذا صحيح؟ في حين أنه لو قلنا بأن كل مقدمة من المقدمات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 ترك أحد الاسباب يؤدي إلى بطلان أثر سببا اخر ليش فإن قلت أن السبب في بطلان الثواب على المقدمات بسبب بدائه عن فعل ذي المقدمة يكون من جهة إيماننا بالمقدمة الموصلة ان قلت ان هذا بطلان الثواب يكون س... النقطة فنحن يكون هناك نؤمن يكون هناك كل يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هذه الفلوس بروس أصرفوه بشأني لماذا أنضي إلى زيت طبعا تبطل تلك المقدمات تبطل تلك المقدمات بسبب أننا نؤمن بالمقدمة الموصلة وهذه المقدمات ما صارت موصلة فهذه المقدمات سقطت عن المقدميه نحن نؤمن بأن المقدمه بناء على الإيمان بالمقدمة الموصلة نحن نؤمن بالمقدمية المقدمة الموصله فسقطت المقدمات عن كونها مقدمات ولهذا بطل الجواب الجواب قلنا إن المقدمات وإن سقطت عن الإيصال صح المقدمات سقطت عن الإيصاد لكنه حين فعلها فعلها بقصد الإيصاد يعني حين ما فعلها فعلها بقصد المقدمة الموصلة فقد حصل الإنقياد والإنقياد حصل هو قصد المقدمة الموصلة الآن خرج عن كونه موصلة لكن هو القصد انقياد حصل وبداؤه لا يضر بكون ما اتوا سابقا بخصة التوصل تعظيما تعظيما للمولا وعلى كل حال عظم المولا وانتم في برهانكم هكذا فرضتم فرضتم ان كل تعظيم بوحده سبب تعظيم المولا بوحده سبب للثواب خب لماذا بطل هذا السبب صح الايصال ما صار لكن هو كان اتى به بقصد المقدمه الموصليه فلماذا يبطل ثوابه واما لو لم نبن على المقدمه الموصليه لو قلنا لا لا فرق في المقدمه بين الموصل وغير الموصليه ان قلنا هكذا فالامر اتعس اذ يلزم استحقاق الثواب على المقدمة حتى لو أتى بها قاصداً من أول الأمر لترك ذي المقدمة إذا قلنا المقدمة مقدمة فالمقدمة بها ثواب إذا هيتش يلزم من ذلك أنه حتى من له من أول الأمر قصد أن لي أأتي بالمقدمة ثم ما أتي بذي المقدمة يجب أن نقول هذا استحق الثواب وهذا واضح البطلاء خب، هم بناءاً على مبنانا من من الاختصار على الشيء الشيء اليسير كي لا يصعب فهمه على عدد من حضار نكتفي بهذا المقدار، فإن اتضح ما قلت فبهو نعمة ولم يتح. لم يتضح صلوا على محمد وعلى محمد